الحمد لله محمده سبحانه وتعالى حمد يليق بجلاله وعظمته حمد من ارتقى في رتب الإخلاص إلى منتهاها وطهر نفسه من الشرك وزكاها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكمل الناس طاعة بانتثاله المأمور واجتناب المحظور اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الدرس الإيماني بعنوان التربية الإيمانية أيها الإخوة ينبغي أن نعمل على منهج تصحيح النيات وأن على منهج الإخلاص لله عز وجل أن نعمل على منهج أن تذوق الإيمان الإيمان له حلاوة لا بد أن تذوق الإيمان هناك منهج ندخل منه لنتذوق هذا الإيمان نعمل كذلك على منهج تحقيق العمل الصالح أن نعمل على تحقيق منهج الراحة في العمل أن تشعر وأنت تعبد ربك عز وجل أنك مطمئن تجد سعادتك في العمل الصالح تجد سعادتك في صلاتك في ذكرك في تلاوتك إذن يا إخوان التربية الإيمانية مهمة جدا في حياتنا ولا بد أن ننظر إلى ضوابطها حتى نقيم المسألة جيدا لأن لها اعتبارات الإنسان حينما ينظر إلى قضية الإيمان هذا مسلم فيه لكن حتى يقوى الإيمان لا بد من تربية إيمانية الإنسان ياتي إلى القرآن إلى إلى كلام العلماء رحمة الله عليهم أخذ منهم سبيلا وطريقا كيف يتوصل أن يجعل هناك منهجا في تربيته ولا أعظم ولا أكمل من التربية الإيمانية الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا توليت عليهم آياته زادتم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إذن التربية الإيمانية منهج قومه الإسلام في حياة المسلمين فليست يتطبع ترده عادات وأعراف إنما هذا منهج يصل به الإنسان إلى الله عز وجل بعمل صالح لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، فتأكيد قضية التربية الإيمانية في حياتنا هو هذا، هذا هو منهج الإسلام. فينبغي علينا أن نعتني بهذا مع أنفسنا، مع أسرنا في بيوتنا، مع تلاميذنا، مع جيراننا. أن نحي هذه القضية. ما عفو الوازع الديني الذي يرى اليوم في المجتمعات؟ قل ما تراه من معاصي يرتكبها البعض مخالفات أنت تأتي إلى فلان وتقول له اتقل لا همته إلى الطاعم يرتكب أخطاء كبيرة جسيمة لماذا؟ لأنه ضعيف الإيمان هناك سلوك في خلل عند قضية التربية الإيمانية فالتربية الإيمانية مهمة جدا في حياتنا حتى نصل إلى تحقيق المقاصد الشرعية التي يريدها الإسلام لابد بد للمجتمع أن ينضبط. ضابط المجتمع هي التربية الإيمانية. وهذا ما دعانا له القرآن وحثنا عليه. كثير من وصايا القرآن الأمر بالتقوى الأمر بإلتزام بأوامر الشريعة، الحذر من المعاصي والسيئات. ما يأتي هذا إلا بتربيه إيمانية. لذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، لما جاءت البعثة، وبعث عليه الصلاة والسلام هو في مكة في أول الأمر. جاء بقضية مهمة جدا لأن يعرف القوم يعبدون أصناما وأوثانا هو يرى هذا منذ صغره قد عاش مع القوم ويراهم ما يفعلون من كفر وشرك أيضا هذه الأمور كانت تخالف ماذا؟ الفطرة, الفطرة التي فطر الله الناس عليها ومع ذلك جاء بأسلوب التربية الإيمانية الذي به يهد ما كانوا عليه من شرك لينبذوه ويعود إلى خالقهم عز وجل لما جاء إلى المدينة أيضا ما تركهم جاري لأساليب التربية الإيمانية في الأعمال الصالحة في الحسنات في التواب في الجزاء في العطاء في الصدقات ونحو ذلك إذن قضيتنا التربية الإيمانية إن أردنا أن نزداد إيمانا وصلاح وتقوى لابد أن نجعل من منهج حياتنا يوميا التربية الإيمانية والنبي عليه الصلاة والسلام افتعل ذلك دورا في حياته وحياة من كان عنده يوميا كان النبي عليه الصلاة والسلام يشحذ الهمم بهذا المبدأ وتأصيله في المجتمع وهو أمر التربية الإيمانية إذن نتفق على أن هذا أمر مهم يجب علينا أن نتدبره من القرآن أن نأخذه من السنة أن نأخذه قصص ذلك من السير والتراجم نستفيد من مواقف السلف في التربية الإيمانية كيف كانوا رحمهم الله تعالى وأرضاهم الله كيف كانوا قد ضحوا بأنفسهم لأن هناك تربية إيمانية قوية من أعظم الوسائل التي تحقق هذا المنهج في حياتنا ينبغي علينا أن واحدا واحد. نتلمس واحدا واحدا نتلمسه لأنفسنا ولأسرنا ولمجتمعنا أن تقف مع نفسك وتلمس هذا الجانب التربية الإيمانية لماذا؟ لماذا التربية الإيمانية؟ حتى تبقى صالحاً وتموت صالحاً وتبعد صالحاً وتدخل الجنة بسلام هذا هو المنهج الذي يقوم الإسلام في حياتك لماذا؟ لأن العمل الصالح أمر الله عز وجل به وقطعنا ونهانا عن ماذا؟ سيء الأفعال وسيء الأقوال وسيء الاعتقاد وأوامر القرآن كثيرة في هذا الشأن فمن أعظم هذه الوسائل التي نرتقي بها في تربية إيمانية لأنفسنا ولغيرنا أن نحث أنفسنا على الدعاء أن نحث أهلنا على الدعاء بالثبات نعم هناك أناس يموتون على معصينا فأنت لا تريد هذا هل من الواجب أن تدعو الله عز وجل أن يثبتك على الإيمان وعلى العمل الصالح أقول نعم إنه واجب وينبغي علينا أيها الإخوة يوميا في الصباح والمساء أن نسأل الله عز وجل الثبات على الدين كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على دينك فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا وقد آمنا بك وصدقناك وآمنا بما جئت به قال نعم إن قلوب العباد بين أصبعيني من أصابع الله يقلبها كيف يشاء يقلبها كيف يشاء وذلك ينبغي على المسلم دوما في صباحه ومسائه أن يسأل الله الثبات على الدين اللهم ثبت قلبي على دينك اللهم صرفني على طاعتك اللهم اجعلني عبدا مستقيما اللهم وفقني للعمل الصالح اللهم ثبتني على الإيمان حتى ألقاك والنهج يجب أن تقوم حياتك عليه لماذا؟ لأن الإنسان يا إخوان في هذه الحياة في دواليك وتلك الأيام نداولها بين الناس الحياة فيها يا إخوان خير وشر فيها فتن فيها شرور فيها خيرات فيها نزوات فيها شيطان فيها نفس أمار بالسوء الدنيا فيها زخارف تضل الإنسان وتفتنه ولذلك ينبغي عليه دوماً أن يسأل الله الثبات لأنه قد يفطر عن الطاعة. بالأمس كان يصلي الفجر مع الجماعة، اليوم ما تشاهده لأنه فات عليه أن يسأل الله عز وجل الله أن يسألك على الدين، لأنه لو ثبتك الله على الدين ما تركت صلاة الفجر مع جماعة المسلمين، لو ثبتك الله على الدين ما تركت قراءة القرآن في الصباح والمساء. لو ثبتك الله على الدين ما تركت صلاة الجماعة مع الإمام في المسجد لماذا بنيت المساجد ولماذا شرع تأذين كل ذلك شرعة ومنهاج في حياتنا ولذلك يوم أن ترى البعض من الناس تركوا الصلاة أو قصروا في الجماعة أو تهونوا في صلاة الفجر أو تهونوا في قراءة القرآن فأعلم أن هناك خلل في ذلك الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الدين حتى لا تكون منها أولاء ومن ذلك الصنف الذين فرطوا في جنب الله فعليك دوما أن تسأل الخالق جل وعلا أن يثبتك على الدين حتى تموت ماذا؟ حتى تموت ماذا؟ على إيمان وعلى صلاح وعلى تقوى من الله قد رضي الله عنك في الدنيا ويرضى عنك في الآخرة لهذا كان الكثير من السلف الصالح ما يتركون هذا الدعاء أخذاً واتباعاً لسنة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسألون الله تعالى أن يثبتهم ويقر قلوبهم لصلاحها واستقامتها كان كثيرا منهم ما كان أكثر ما كان من دعائه اللهم يا حي يا قيوم تبتنا على الطاعة تبتنا على الطاعة والله تعالى عمرنا بذلك حثنا على هذا ولا خير في إنسان إخوان لا خير في إنسان بعيد عن الله عز وجل هذا بغيض لا خير في إنسان فرط في جنب الله كل الخيرية بطاعة الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني إخوان المجاهدة مع المصابرة أو طل المصابرة مع المجاهدة ينبغي أن تصابر وتجاهد هذه النفس هذا من من يعني من أساليب التربية الإيمانية يجب أن تتلمس منهج المصابرة لا تجعلها عادة جعل منهج تلمس من نفسك أن هناك مصابرة مع العمر الصالح مصابرة ومجاهدة مع فعل الخيرات ولهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الصبر نعم الصبر من الإيمان كمنزله الرأس من الجسد كمنزله الراس من الجسد الصبر مع الايمان كمنزله الص... كمنزله الراس من الجسد فاذا فقد الصبر فقد معه الايمان فقد معه الايمان هذا الانتظار الان استماع حلقه ذكر ما جاء الا بمصادره ومجاهده غيرك يتأثف من ما يريده فأنت تصابر وتأتي لتستمع حلقة ذكر وتستمع في مجلس ذكر كان من مصابرة ومجاهدة إقامتك للشرع بالصلوات الخمس والأوامر الأخرى الشرعية هذا بمصابرة ومجاهدة لأن هناك ضعضعة في النفوس ترغب إلى الدعاء ولكن تأبى هذه النفوس الصابرة المجاهدة أن تستسلم لذلك الفتور والكسر تأمى كثير من الآن من الناس عنده فتور في الطاعات يؤذن مؤذن ومتجع بين أهله لا يأتي للصلاة. ما عنده صبر ولا عنده مجاهدة لهذه النفس ولذلك أمرنا الله تعالى بمجاهدة النفس وحثها على ماذا؟ على الصبر والمصابرة حتى نستمر في الطاعة صلاتكم والله يا إخوان تحتاج إلى مجاهدة ومصابرة ولولا ذلك بعد توفيق الله تعالى لك لا عجزت ولا فترت ولا تهت في هذه الحياة كغيرك فإذا قوم منهج المصابرة كما يقول من قيم قوم منهج المصابرة تتلمس سبيل العبادة سبيل العبادة دائما تلمس أنك تجاهد نفسك جاءت الصلاة جاهد نفسك صابر على أن تكون في تحقيق ماذا؟ أولويات العبادات ومن أهم أمورها تسابق غيرك في الصف الأول تسابق غيرك تكبيرة الإحرام تسابق غيرك في أن تذكر الله الذكرى الموقوف عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة وهكذا في كل أمر جاء فيه شرع ومنهاج ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور الله تعالى حثنا على الصبر الأمر الثالث يا إخوان منهج العلم أنا ناعني به أن تكون عالما فقيها مع هذا نتمناه نرغب في المجتمع لكن المقصود العلم الذي به يقوى الإيمان اقرأ كتاب تدبر القرآن اقرأ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام يوميا حديثا حديثين تعلم تفهم هذه الشريعة إذا تفهمت الشريعة ازداد إيمانك ازداد الإيمان بتفاهم الشريعة، ولذلك قال العلماء العلم في مطلب روح الإيمان علم علم في معرفة الخالق جل وعلا وهذا منهجه عند التعرف على أسماء الله وصفاته وما لله من حق وما هو مقتضى هذا الحق لأنه يقوى إيمانك. يوم أن تتعرف على أسماء الله وصفاته يقوى الإيمان ويعلم الإيمان وتزداد أيضا طاعات يوم أن تتعرف على ربك جل وعلا فهذا علم مهم جدا يا إخوان التعرف على ماذا أسماء الله وصفاته إن الله كان سميعا بصيرا تعرف أنت مسلم سميعا بصيرا فهذا يمنعك من المعصية يدفعك للطاعة يقربك إلى الله كذلك العلم الآخر هو العلم الذي يقتضي حملك على فعل الطاعات العلم الضروري الصلاة تتعرف عليها الصيام تتعرف عليه بعلم الحج تتعرف عليه بعلم الحلال والحرام تتعرف عليه بعلم تعرفوا مسائل الحلال والحرام بعلم لأن هذا شريعة هذا بحد ذاته علم موصل وهو أيضا من مقتضيات التربية الإيمانية الصحيحة التي تدفعك للفضائل وتبعدك عن الرذائل يقول الله تعالى في كتاب هل يستوي الذين يعلمون ها؟ والذين لا يعلمون أيضا التأمل والتدبر بهذا الكون الفسيح الذي خلقه الله عز وجل وأوجده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 قال فرأيته يرفع رأسه إلى السماء رأيته يرفع رأسه إلى السماء لماذا؟ يرفع رأسه إلى السماء ربط بين الآيات والتدبر يتدبر ماذا؟ هذا الكون الفسيح التأمل في هذا الخلق والإيجاك الذي أوجده الله سبحانه وتعالى يقول عنه ابن القيم رحمة الله عليه في كثير من كلامي حتى في كتاب الفوائد قال هذا يزيد الإنسان إيمانا يزيد الإنسان صلاحا يزيد الإنسان قوة ودافع للعمل الصالح الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له مواقف في التدبر كثيرة حتى كان يستأذن عائشة رضي الله عنها في ماذا في أن يتدبر وأن يصلي آخر الليل كل ذلك إخوان ينشط المسلم لأداء العبادات ويقوضي التربية الإيمانية هناك تربية سلوكية لا تنسوها لا يمكن أن ترى سلوكا صالحا على منهج قوي من شرعي إلا بعد تربية إيمانية قد تقول هناك كفار عندهم أخلاق لكن لا بد من الهفوات والفجوات لكن ذلك السلوك إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كانت رسالة ومنهج سطرها التاريخ ولزالت إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إذن هذا السلوك ينبغي ماذا؟ أن يأتي من هذا الباب وهي التربية الإيمانية الشيء الآخر إخوان ومهم جدا. حتى يقوى هذا الإيمان يكون عندنا نوع من التربية الإيمانية بملاحظاتها وأسلوبها وأولوياتها وأصنافها لا نريدها عادة هكذا تمشي حياة أرد ألمس وأجد في نفسي أنني آتي من هذا الباب من شيء اسمه الصبر المجاهدة آتي إلى باب اسمه ماذا؟ تدبر الكون آتي إلى باب اسمه التفاعل مع الآيات الكونية تفاعل مع الآيات الكونية كيف يكون هذه التفاعل مع الآيات الكونية يا إخوان هو نبض الحس الإيمان لديك أشعر أن هذا منهج بل سنة ينبهنا لهم النبي عليه الصلاة والسلام اسمع إلى بعض المواقف ليست كلها بعض المواقف من النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أي في الصحيح تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الريح عرف في وجهه أليس هذا تفاعل مع الآيات الكونية الرياح آية كونية تفاعل مع الآية الكونية لماذا تقول إذا رأى السحاب الغيم أقبل رأيته في وجهه رأيته في وجهه كراها لماذا جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أرى الناس إذا رأوا السحابة فرحوا رجاء المطر لاحظ تفاعل للآيات الكونية مع الآيات الكونية رجاء المطر وأراك إذا رأيت ذلك رأيت في وجهك الكراهية قال نعم يا عائش أخشى أن يكون عذابا في لغة آخر ومن يؤمن أن لا يكون عذابا رآه قوم فقالوا عارض منطرنا فكان عذاباً عليه, كان عذابا عليه فالتفاعل مع الآيات الكونية له أمر عظيم في ثباتك على الدين حتى تلقى الله النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إذا هبت الريح تفعل مع الأمر اللهم اجعلها ماذا؟ رياحا ولا تجعلها ريحا لماذا؟ لأن الريح أهلكت أقواما صلطها الله عليهم فتذكر هنا أن هناك ريح تقتل وتدمر آية كونية اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا الرابط هنا يا إخوان هي التربية الإيمانية التي تدفعك أن تتفاعل مع هذه الآيات الكونية النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الخسوف تفشع قلبه فطر قلبه آية كونية حتى يخرج إلى الناس يقول افزعوا إلى الصلاة افزعوا إلى الصلاة لماذا؟ لأنها آية كونية هناك منهج في التربية يا إخوان ينقصنا في زماننا، وهناك مواقف كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام حصلت معه في سفره وإقامته من مواقف في رعد وبرق ومطر ورياح وموت وفي غزواته مواقف كثيرة في ذات التربية الإيمانية التي يدعون لها الإسلام أيضا المواقف المهمة جدا التي ينبغي علينا أن نربي أفسنا عليها أن نعمل على منهج مصاحبة الأبرار منهج مصاحبة الأبرار ومجالستهم الأبرار هو المؤمن ذلك هم المؤمنون ذلك المؤمن الصالح محافظ على الدين محافظ على الصلاة إن الأبرار لفي نعيم هذا ثوابهم عند الله على الآئك ينظرون تعرف في وجوهه وجوههم نظرة النعيم فمساهمة الأبرار يا إخوان من مناهج من مناهج التربية الإيمانية من مناهج التربية الإيمانية في حياة المسلم يب ينبغي يا إخوان أن نحاول قدر استطاعتنا أن نتعد عن ماذا تعد عن أولئك القوم الذين ترى فيهم الفوضويات والقرب من المعاصي والبعد عن أخلاق الدين الإنسان ينبغي عليه أن يجالس هؤلاء جالس الرفقة الصالحة جالس الرفقة الطيبة جالس الرفقة التي تعينك على الدين والدنيا اسمع منهم خذ نصيحتهم خذ توجيههم يكثر في زماننا يا إخوان الرفقة السيئة ومع ذلك ترى الكثير من الناس لا يبالي من باب ماذا إقرار ماذا المنهج الاجتماعي، المنهج الاجتماعي اختلاط الناس وخلطهم وكثرة القول لكن أيضا قوم نفسك أنت بنفسك كأن معك مفتاح هذا أريد وهذا لا أريد لا أريد أيضا ليس ما لا أريد إطلاقا إنما لا أريد مجالسته لا أريد ماذا؟ مجالستي لأن هناك أمر ينبغي علينا أن نربي أنفسنا عليه تربية الإيمانية تحتاج منا يا إخوان إلى مجالسة الأضرار وبالذات الصالحين والعلماء وطلاب العلم أي القرآن ونحو ذلك من الأمور الطيبة المباركة أو الرجال عامة الذي ترى فيهم الخير والبعد عن ماذا؟ عن المعاصي والسيئات أيضا يا إخوان تدبر القرآن الكريم من أعظم وسائل التربية الإيمانية بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على أن يتدبروا آية آية أن يتدبروا آية آية أيهما أفضل سؤل الإمام نوتيمية رحمة الله عليه أيهما أفضل من يقرأ القرآن كله هذرا أم من يتدبره تدبرا ولو طار في الزم قال هذا خير منه الشهر كم تقرأ مرة ونجي للشخص الذي يتدبر تدبرا تدبرا يريد به الخير لنفسه تجد مع الآية قف تأملها تخاطب الآية تخاطب قوم الآخرين تقص عليه قصصا قصصا لثمود وعاد ونحو ذلك فتدبر ما الحكم الذي ورد فيها ماذا يريد الله منا هذا معنى التدبر ليس معنى أن تعرف أسباب النزول هل هي ناسخة ولا منسوخة إعرابها من أول الآية إلى آخر الآية ليس هذا هو التدبر التدبر ماذا تريد منك الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قف عندها لتقرأها تتعدى يا أيها الذين آمنوا خطاب خطيبنا الله عز وجل اتقوا الله تقوى الله طاعته كنوا مع الصادقين أي لا نكذب انتهت هذا هو التدبر أقف عندها تأملها خير من الذي يقرأ القرآن هذرا مذرا وهكذا وينتهي منه ما تدبرت شيئا عندك تقرأ عشر أيات في اليوم تتدبر خير من الذي يختمه في اليوم إذا ليس للقضية ختم القرآن إنما القضية أن تتدبر لأن الله ما جاء ما قال لنا آية في القرآن اختموه في اليوم اختموه في الشهر إنما, إنما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها أفلا تأمنوا ولذلك ينبغي علينا أن نتدبر القرآن ونقف عند ماذا؟ أحكامه وقصصه وأوامره ونواهيه جرب هذا بيومك يوم من أيام جرب فقط متدبر خلك متدبر خلك متدبر لا تحمل قلم معك ولا ورقة تكتب من أين وقفت من أين قرأت تدبر لو آية واحدة يقول سفيان الثوري آية واحدة أقفتني الليلة كلها آية واحدة في الغد إن شاء الله تدبر القرآن خل من أنفسنا من المت... نجعل أنفسنا بالتدبر كمنهج اتلاوة القرآن الكريم ستقرأ صفحة واحدة وتدبرها عند صلاة الظهر العصر كذلك المغرب كذلك والله ستجد نتائج طيبة وطمأنينة وانشراح في صدرك لأن الخطاب القرآني جاء يحثنا على ذلك وما حثنا الله على ذلك إلا إرادة الخير لنا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ينبغي ينبغي جرب ستجد هذه النتائج ستجد نتائج عظيمة تبهرك حينما تتدبر أيضا من الأمور التي تعين على التربية إراءة قصص السلف وأنا أعني بذلك أن تقرأ لأولئك الأبطال الصحابة تقرأ للتابعين علماء السلف الصالح رحمهم الله تعالى اقرأ استفد وانتفع ستجد نفسك أنك مقصر لا شك لما تقف عند سيرة عمر رضي الله عنه مثلا تجد نفسك مقصر سيرة عمر لم تتوقف على الجهاد إخوان لم تتوقف على الجهاد أو قيام الليل عمر رضي الله تعالى عنه أتي له بطيب من البحرين جاء له بطيب من البحرين لما كان خليفة على المسلمين فلما جاء الطيب لبيت المال نظر إليه وكأن الدنيا على رأسه فتح صندوقه لوزعه على المسلمين فقال أخشى أن يصيب يدي لا أهم. وصيب يدي فأقول هكذا وأنا لا أشعر فيسألني الله تعالى عن ريحها يوم القيامة فك الصندوق يصب لي هذا ويعطي هذا يسأله الله عنه عجبا تربيه إخوان وما كانت هذه التربية إلا تلك التربية المهمة التربية الإيمانية لذلك يا إخوان قراءة سير السلب الصالح منهج يقوم عوجاجنا ويصح عندنا الأخطاء بإذن الله تعالى وتوفيقه وذا كان يقولها الإمام أبو حنيف رحمة الله عليه أن قبل العلم وقراء يقول عندي قراءة علم الرجال أولى من العلم ذاتي قراءة علم الرجال أي سلوكهم وأخلاقهم وأدابهم إذا تعلمنا أخلاق القوم وسلوك القوم ارتقت من النفوس التعلم والعلم إذا اقتدين بالنبي عليه الصلاة والسلام وقتدين بالسلف الصالح ارتقينا إلى هذه المنازل العظيمة منزلة العلم وطلب العلم الشرعي ونحو ذلك من الأمور التي حثنا عليها الإسلام لأنها من الفضائل العظيمة من التربية الإيمانية إخوان مد يدك مد يدك وعد يقول النبي عليه الصلاة والسلام أقربكم موتا إلي أطولكم بيتها فالإنساني إخوان عليه أن يمد يده ولو ريال للفقير أن يدفع ولو ريال يومياً جربها يومياً طلع ريال. أنا عجبتني إمرأة سألتني مرأة قلت أنا ما أستطيع أن أدفع ريالا لكل أرس الريال وأرس الريال هل أجمعها في الشهر قل تبلغ نيتك كما قال العلماء مية المرء أبلغ من عمله تجمعيها ورسليها في الشهر لا يحب كل يوم سأخرج ريال وضعه في مظروف أحد الإخوة قال لي وضعت صندوقا في البيت وأمرت أولادي ويعطيهم مصاريف بالريال بالقرش وهكذا ومع ذلك آخر الشهر أجعل الأولاد هم الذين يخرجون ما في الصندوق هم الذين يخرجون ما في الصندوق ونضعوا في مظاريف وندفعه للجهة التي في يوميا طلع اليسير من مالك نتبخى به أخرجه للتربيه الإيمانية أخرجه لتتربى أكثر يزداد الإيمان يزداد العطاء فرب نفسك بالصدقة وهو أمر مهم جدا يا إخوان التربية الإيمانية لها آفاق شاسعة وكبيرة واسعة ولكنني أخدت الأهم في هذا لعلني وإياكم أن نرتقي في تربية أنفسنا تلك التربية الإيمانية التي عناها السلف من الكتاب والسنة لعل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيماناً ويزيدنا صلاحاً والتقوى، فاسألوا جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعاً لما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله خيراً، وصلى الله وسلم وبارك على مين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.